نحن مسد الشارع قد بلغنا الذروة وسقينا الثراء من نجيع عديمة يا جنود الفيدا أو دولة الرادة من نتا وعتادة موردا مظلما نحن مسد الشارع قد بلغنا الذروة وسقينا الثراء من نجي عديمة يا جنود الفيدا أو اصبروا في الظالم فازم قد صابت إنه قواف وإن إن يموت مسليما رغم كيد الباشر رغم مكر وشر إنه ما مَا ربنا ظالمان دولتي قاماتي عزتي راماتي واعتلت هاماتي بالغت للسامى دولتي داماتي ساماتي بالضبامة تاما وبنا آنا في قمة الشارة وذور في أعتني الأنجومة نحن مستشارة قد بلغنا الذورة وسقينا كثارا من نجيع الديمة يا جنود الفيدة أولدوا للرادة من أتى وعتادة رب مظليما ربص دولاتي وحمي ثلاتي سلة الهدامة واحميها من كاذيب كل نذل واخيب إنه لم ياخيب من برب احتامة رب صن دولاتي واحمي تلك اللاتي ليعلى الملاتي سلة الهدامة واحميها من كاذيب اخي ما انه لم يخنا لربي تمام احناسد الشراع اضبن ونذور وسقين الثراء الديما يجود الفداء مورد للراد وعطاء وعطاء مورد مثلي ما